والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور.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 لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتومنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين.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 يسعى نور بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات, بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار.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 فَأَنْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم, فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمالي حتى جاء أمر الله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 وبيس المصير ألم للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قَدْ بَيَّنَنَا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنٍ يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ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 الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتابٍ وقبل أن نبرأها إن ذلك عن الله يزيد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 ومن يتول فان الله هو الغني الحميد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط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 وقفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمة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 فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا اتقوا الله قُلْ اللَّهُ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُقْتِمُكِ فَلِينَ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِر لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَئِنَّ لَيَعْلَمْ أَهْلُ الْكِتَابِ لألا يعلم أهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل, وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم